شبكة مزامير آل داود تقدم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء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 إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله اللَّهِ الله وسقياها فكذبوه فاعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها